الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ثلة من الأولين وقليل من من الاخرين على سرر ممدوده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 كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون جزاء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 مَسْكُوبٌ وفَاقِهَةٌ كَثِيرَةٌ لَا مَقْتُوَعَةٌ وَلَا مَنُوعَةٌ وَفُرْشٍ مَرْفُوعَةٌ إِنَّا أَنشَأْنَا هُنَاءً إن جعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال مال أصحاب الشمال في سموم وحمين في سموم وحمين وظل من يحمون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 قل إن الأولين والآخرين لمجموعون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم من معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا من شجر المزقوم فما لئون من هالبطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب هذا نزلهم يوم الدين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 الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون افرئيتم النار التي ترون اانتم ان شئتم شجرتها 122-نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين 124-فسبح باسم ربك العظيم 125-فلا أقسم بمواقع النجوم 126-وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرين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 ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مديلين ترجعونها ان كنتم صادقين فاما ان كان من